Book 2 50 i 1 51 51 أذهب إلى المكتبة العما أريد أن أذهب إلى المكتبة العمة كدة جار ننسة أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب أريد أن أذهب إلى مكتبةبييع الكتب إك دهتدة دوسنككية بافيليون. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد أريد أن أذهب إلى كشك الجائند كم الزائمة أدنجة أريد أن أستعير كتاببا أريد أن أستعير كتاببا كم الكب أ أريد أن أشتري كتاباً Орид ен ещъри китабан Искам да купя етин вестник Оридо ен ещърия Орид ен ещъри жарида Искам да отида в библиотеката, за да заема една книга. Оридо ен евхаба и лел كتاب أريد أن أذهب إلى المكتبة الع لكي أستعير كتابا اكمض التدا في جار ن أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتابا أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري. كتابا ايسكم دا أوتيدا دو بافيليون أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة ايسكم ف أوبتيتشنيي مادازين أريد أذهب إلى أخصائي نظارات أريد أن أذهب إلى أخصائي أذهب إلى السوبر أذهب إلى السوبر ماركت إسكمدا أوتيده أريد أذهب إلى المخبز أريد أن أذهب إلى المخبز اسكم دا كوبيا او تشوا اريد ان اشتري نظاره اريد ان اشتري نظاره اسكم دا كوبيا فواكه وخضروات Урид ан аштери фаваке ва хадроват. Искам да купя хлебчета и хляб. Ориду ан аштери خبза хамам ва خبза ади. Орид ан аштери خبз хамам ва да отида в оптичният магазин за да купя очила. ريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري النظرة أريد أن أذهب إلى أخصائي نظات لأشتري نظرة إكم دهتيدة و في السمارك ز ك بضوه إذانش أريد أن أذهب إلى سو مارك لأشتري فواكه وخضروات. أريد أن أذهب إلى سوماركت لاشتري فواكه وخضروات كم دهتيدة خلبارتة صدكب خلبشة إخب أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عدي أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عادي